قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأقم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء ذير بما تعملون